<intent> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا على ال وه وصحبه اجمعين قال المحدث راينه الله علي بن مسعود رضي الله تعالى وقال على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حمله من ريمس من الفتلى المختفره الطيب الجزائري ونشر الناس تارك دينهم وداين جماعه طغى الاجرام هو الطيب الجزائري اليه هو المصالحه أي من نكع في نكاحاً صحيح. يعني من تزوج الزواجة ترتيلاً صحيحاً. ثم البنات عدد ذلك. وحكمه الرجم الخنافضة تبقيد ابنه. الرسول إذا استمر الله عنه استمر. وكما دمت عليه آية فالرجل ان وجدت نصفه الى ويره وبدح لكن ايه هي قائده العائله الشيخ والشيخه اذا ضريت بالذكر تكلمني والي والنعم قال لي انشود الناس اقول في كتاب الرجل يقول عمر رضي الله تعالى ربنا يكون بالناس العاد يقول راجعنا في كتاب الرجل واننا لقد سلمناها على عبد لولا ان ان يقال زاد عمر القران ايه كلام جميل منه على انها سابقه بالشكل وانما ان القران الذي نزل زاد في ذقه وعقله قالوا لنا شدنا اي كتب ليس اصلا فيبقى الطبع الانساني الطاهر معصوما فيبقى متجلي يدل على وكتمن عليه دين ان النفس المطمئنه راينه للعين والانف قد اكبر اليمين والشمال الشين وهو خط الفطري هذه اعاده التصاف كما قال الله دل الله وعلا يأنيك الأخير الحامدين اتبع عليكم الفصات والخسر وقال العزمين القائم ولكم الفصات والحلقة الثاغث الأبشاد أصارت اليدين للنظارة بالتحمد والمراجبين من خلط عكس الثامن وقال ليه تعالى بسم الله وعلى رسوله ان بدل دينهم وقتلوه رواه البخاري ذكر الحاج ابن رجب قتل جماعه غير من ذكرهم يعني انهم قتلهم وهم على فتوى من الباء ومن هتذات محرم والشاحب ومن وقع على بيونه ومن ترك الثلاثة وشارب الخرج في المرة الرابعة والشارب في المرة الخامسة وقتل الآخر من الخبيثتين المبايع لهما ومن شار السلاح والجرسون انتهى اصول المسلم اذا جاءت مساله الكفار على المسلمين عاد الحصانات نقتل اصحابها يجنبهم دور من اراد الله برحمه الله ان القتله الليل رساله زائد في الشله حيث يسئل عن النواع أول رجل يقع على رجل فتاة والسلسة العلة والمسكتبين وفذلك من عدد ذات النقر يعني إجازنا بذات محرم كالأمهات والجبات والسنابات والسنابات والسنابات والسنابات والسنابات بنات الاخوه هؤلاء محارب من وقع على هذا النصب قد نكتب والساحر حطيم مرقه بالشرب ومن وقع على دينه كتب له كل قد من الدين ومن ترك الصلاة عن عمد فإنه شطط بلا كفاه وان اكتب على القاولد ارجع من الخط وشارب الخول في المره الثالثه الى لاعب الحديد اذا شرب الخمره فبردوه او بيذوه ثم اذا شرب فبردوه ثم الى شرب فبردوه ثم الى شرب فبردوه والصاروخ في المره الخامسه اتمنى ان الخليفه كريم هذا هوه ولا شعار السلاح يعني قرر على جماعه التميم في سيجه في شنو البارود الباقي هذا مختل والجاسوس المسلم اذا يتخطط للقتال على المستبد يعني أن يكون عيناً للخصة العربية. وهذه مباعرة الاسكينة. وهو ناجد من نوادر الإبتاء. ويستغرد من هذا الحديث الشيء. أول حسمة جنيه المسكين. إلا إذا أكد واحدته ومعنى هذا انه لا يجير شق جلد نفسه النبي عليه الصلاه والسلام قال ان خط الذال للفصل التفصيل هذا من بالحجاره في حفرته لان قتل القاتل عن عمد اذا قتل الانسان شخصا بقصد عامدا او نوعي وليست مناشره من الاوراق الجامعه على جانب اذا توفرت شروط القصاص وهذا ترجعه الى الحاكم هؤلاء اللي يعرفوا الشروط اللي تبت السوفة ديها من الكعاتل شعر رابعا كتن المفتد عن سيلة الثان وكأنه يسل الله وإسلام من بدل المحر سواء كما ذكرت أو أنت فالردة الجتب المسلم رغبة عن الإثلام ورغبة في الكفر بين انه قد عمل بالحديد الصريح والله اعلم كما الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه